الكونوا حجاره أو ألكونوا حجارة أو الكونوا حجاره حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بث إلا قليلا وكل عبادي يقول التي هي احسن وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا ومبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّهُ شَيٌّ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنَّهُ شَيٌّ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِنَ نَوَتِي وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 117. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 118. الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويعرضون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا إن عذاب بيك كان محظورا وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او نعذبوها عذابا شديدا وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسحورة. كان ذلك في الكتاب مسحورة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأتينا ثمودا ناقتم بصيرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف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 لمن خلق تطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليا لئن أخرتني إلى يوم القيامة. لَإِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّذُرِيَّتَهُ إلَّا قَلِيلًا لَإِنْ قَلِيلًا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 وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِ بَعْلِهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِرْهُم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلطان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 إِنَّهُ كَانَ نَبِيكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ فلما وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ يُرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً أم أمنتم أن يُعيدكم فيه تارة أخرى فيُرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم أم أمنتم أن يُعيدكم في أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورقكم بما كفرتم فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعة وَلَقَد كَلَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزْقُنَا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يوم ندعو. وَلَأُنَاسٍ بِإِيمَانِهِم فَمَن أوتي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا فَمَن كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَا علينا غيره واذا اتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ولولا إذا لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا إِذَا لَأَذَقُنَاكَ ضِيعَةَ الْحَيَاتِ وَضِيعَةَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنت من قد أرسلنا قبلك من موسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قر ولا تجد لسنتنا تحويلا.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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَائِي بَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَمِنَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل وجعل لي من لدنك سلطانا وقل جاء, وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ أَمَّنْ عَلَىٰ شَكْلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا قُلْ كل, كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَكْلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ سَبِيلًا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 ولئش إن لنذهب النبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ اجتمعت الإنس والجن على إِنِ اجْتَمَعَتِ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 وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ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 تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءه أبعت الله بشر الرسول وما من الناس يؤمن إدّاؤه إلا أن قالوا أبعت الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملاك يمشون مطمئن لَن نَّزِّلَنَّ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً الكافى لله شهيدا بيني وبينكم. الكافى لله شهيدا بيني وبينكم. إنه كان في عباده خبيرا بصيرا. إنه كان في عباده خبيرا بصيرا.